هو الذي يطوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وخود النار كدأ آل فرعون والذين من قبلهم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 زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناصير المقارت من الذهب والفضة والقناصير المقارت من الذهب والفضة والخيل المستومة والأنعام والحرب.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 الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الطابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار Shahid Allah anhu la ilaaha illahu wa al-malaikat wa aulul ilmikahim bilqittu da ilaaha illahu wa al-Ghaziz al-Hakim Inna din عند Allah Islam وَمَا أَقْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغِيًّ بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْتُر بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ تَرِيعُ الْحِسَابَ فَإِنْ حَسَّنَتْهُمْ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 والله بطير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالخفص من الناس ويقُتُلونَ الَّذينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِصْصِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذابٍ أليمٍ أُولَئكَ الَّذينَ حَبَصَتْ أَعْمَالُهُمُ في الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم مِن نَاقِين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأن وإنهم قالوا لن سمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون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 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِنْ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِذُ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْقَيْرِ إن على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الديل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتتقى المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِك فَلَيْتَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَامَ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء سوجت لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه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 فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثًى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى وَإِنِّي ثَمَّمْتُهَا مُرْضِعَةً وَإِنِّي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 هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك تميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرى بأن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحطورا ونبيا من الصالحين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 قال آيَتُكَ ألا تُكَلِّمَنَّ النَّاسَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والثورات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل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 ومصدقا لما بين يدي من الثورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجهتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراح مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالدعي واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين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 نافرين وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ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 وأنفسكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبسهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القطف الحق وما من إله إلا الله وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْتَرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يستقز بعضنا بعض أربابا من دون الله فإن وَلَوْ فَقُولُ الشَّادُّونَ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أفلا تعقلون؟ أأنتم هؤلاء إعججتم فيما لكم به علم فلم تعادون فيما ليس لكم به علم؟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 إِنَّ أَوَلَنَاتَبِ إِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ هَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْعَالَمَانِ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 ومن اهل الكتاب من انت امنه بقنصر يؤذه اليك ومنهم من انت امنه بذينار لا يؤذه اليك ومنهم من انت امنه بذينار لا يؤذه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 ب الكتاب ليتحبوه من الكتاب وما هو من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولونه من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون.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 فكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ أَسْلَمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تراونه.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 إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأثباق وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزَادُوا كُفْرًا لَا تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالُومُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَا تُوَهَّمُوا هُمْ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 وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ قُلْ الطَّعَامُ لِلَّهِ وَالَّذِينَ هُمْ عَالَمُونَ إِلَهًا لَا مَا حَرَّمَ إِثْرَاءٌ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قبل أن تنزل السورة قل فأتوا بالسورة فاتذوها إن كنتم صادقين فَمَن يَفْتَرِ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ فَذَٰلِكُمُ الظَّلَمُ ۖ فَتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أول بيت يوضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دق له كان آمنا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 قل يا أهل الكتاب لم تخذون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين إن آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أوتوا الكتاب يردكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكون وأنتم تتلاء عليكم آيات الله وفيكم رسوله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 ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البيان وهلاك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه فَأَمَّا الَّذِينَ سُوَدَّتْ رُجُوهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ رُجُوهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا قَالِبُونَ تلك آيات الله نتذوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كن خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمحروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضوكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأذبار ثم لا ينصرون غُربت عليهم الذله اينما تقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وبانوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنه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 يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وهلئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه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 فيها مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت عرف قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تت اتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم قبالا وادوا ما عنفتم قد بدت البغضاء مِنْ البغضاء وَمَا أفواههم وماتوا في صدورهم أكبر Qad biyana l al-ayat in kul taqilun. أنكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا قالوا عبء عليكم الأمل من الغض. قل موتوا بغيركم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها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 ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكون إذ تقول للمؤمنين أليك فيكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلا إِرْسَالٍ وتصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسوومين وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَنْ نَصَرُواْ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ أو يكبتهم فينقلبوا طائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض Yufiru limay yasha, wa yudzibu limay yasha. Allah wafu ruhaim. Ya ayuhal الذين امنوا لا تأكلوا الربا ضعف مضاعفة. واتقوا الله لعلكم تفيحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون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 والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلمون أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِر الذنوب إِلَّا اللَّه وَمَن يَغْفِر الذنوب إِلَّا اللَّه وَلَم يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ هُلَاء وجزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار القالدين فيها ونعم أجر العاملين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 وَالْيَوْمَ أَحْصَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقُ الْكَافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمِ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْرِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَاظُرُونَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَالَتْ مِنْ قَبْلُ يُوسُفُ أَفَإِن مِتَّ أَوْ قُتِلْتُ قَلْبُكُمْ عَلَى أَنْْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَنَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُرِدِ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدِ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ وَكَأَيِّنْ مِنَ النَّبِيِّينَ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّ كثير فما رهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعف وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا فر لنا ذنبا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تطيع الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا قاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنُلقِي في قلوب الذين كفروا عبّ بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما هو من النار وبسمة والضالين. وَلَمَّا قَضَىٰ صَادَقَ قَوْمُهُ ٱللَّهُ وَحْدَهُ إِذْ دَحَضُونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَاكُم مَّا تُحِبُّ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 فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله قبير بما تعملون ثم أنزل عليكم لعهد غم أمنة نعاسا يغشى طائفة Nmillahasa قَدْ oleh sendiri Diaấy also-in- keluarga not-sri favour naik kepadah Saya rasa penatah Dia berbicara قل ان الامر كله لله يخون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شيء ما قتلناها هنا قَلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إلَى مَظَاجِيهِمْ وَلِيَبْتَلِي اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ <تصفيق> <تصفيق> انَّ الَّذِينَ تَعَوَّلُوا مِنكُم يَوْمَ الْتِقَال جَمَاعًا إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإحوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا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 فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَرْضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُبُوا مِنْ حَوْلِكِ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَرْضِ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُم فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَن كَانَ مِنَ النَّبِيِّينَ أَن يغلق وَمَنْ يَغْلُ لِيَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَانْ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 وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَابَتْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قل هُوَ مَنْ أَنزَلَ مِنْ سَمَاءِ رِزْقًا فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ وَالَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفوانهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فذرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين Wala tahسبan الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا Bel أحياء عند ربهم يرزقون Farahin bima Ataهم Allah من فضله ويسرق يستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم إلا قوف عليهم ولاهم يحزنون.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 لَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ ثُمَّ قَضَىٰ عَلَيْهِمْ قَوْمُ دِيَجَجَاءَ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ثُمَّ قَالُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوا هم وخافون إن كنتم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 إنما نميلهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب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 ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خفير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوه عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُم رُسُلٌ مِّنْ قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتمهم إنكم تصادقين فإن كذبوا كف قد كذب رسول من قبلك جاءوا بالبين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 موالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشرقوا أذن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور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 La tahsabenn الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا tahsabennهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم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 الذين يذكون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويتفكرون في طلق السماوات والأرض ربنا ما قلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل رَأْ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمنوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا Rabbana faghfir lana dhunubana wakfir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala wa la tuakhzina yawmal qiyamah in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 فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذو في سبيله وقاتلوا وقتلوا لا عنهم سيئاتهم لا عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات.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 Mata ang kallil, thumma mawahum jannah, wabi لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار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 وَشِيعًا <تصفيق> لِلَّهِ صابر وراضق وسبير وصابر ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون